السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ها هو العدد الثاني من الصيام جنة الصيام جنة أفكار صغيرة لحياة كبيرة التقاط لبعض معاني الحياة وتسجينا لمواقف وصور ذات أهمية فيها حكمة سمعتها قرأتها رأيتها وخشيت أن تطير من ذهني فقررت صيدها وتسجيلها قصة رمزية تلخص حكمة وتشحذ همه أو توجب عملا وأحببت أن أدونها ليسبح معها دو الالباب ويستفيد من مغزها طلاب الحكمة عصير أيام من سبقوني وحرارة تجربة مرت بي وفكرة وترجمتها مواقف الحياة المتكررة صاغت معالم هذا البرنامج الصيام جنة شفاء العليل شفاء العليل وفي مدح شفاء العليل شفاء العليل أخي الصائم أخت الصائمة اتانا رمضان رمضان شهر التوبة والغفران شهر تضاعف فيه الأعمال وتحط فيه الأوزار فلنجد فيه بالطاعة والنبادر فيه بالحسنات أخي الصائم أختي الصائمة ألم يئلنا أن نقلع عن أهوائنا إلى متى ونحن نتبع الهوى كل ما نهواه كلما يستهونا، ألم يأل لنا أن نرجع إلى باب مولانا أنسينا ما خولنا وأعطانا أليس هو الذي خلقنا فسوانا أليس هو الذي عطف علينا القلوب ورزقنا الأغذاء أليس هو الذي ألهمنا الإسلام وهدانا فلنرفع أكفنا في هذا الشهر الكريم بالضراعة لمولانا ونقف ببابه ونلذ بحماه فمن وقف ببابه تلقاه ومن لاد به حماه ووقاه ومن توكل عليه كفاه فلنبادر بالتوبة قبل لقياه لعلنا ولعلك ولعلنا جميعا نحظى بالقبول وندرك المطلوب اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفترت وبك آمنت وعليك توكلت ذهب الظم وطلت العروق وثبت الأجر يا واسع الفضل يا وسيم ومحمد صلى الله عليه وسلم ضاقت بي النفس حتى كدت اختنق واجداح زورق عمري الموج والغرق ولفني الصمت حتى كاد يسحقني كانني لوجيب القلب استرق والنفس في كدر مما ألم بها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 الاحساس بصفاء القلب عن الكذب. حتى مدان لقلب تغشى تظنون وتأهون معذبون والرقدون مغرورون. والرقدون الصيام جنة يتقي بها الصائم عن المآثم والسيئات والمهلكات المؤدية إلى النار. يجسد هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث ويقول. الصيام جنة إذا كان أحدكم صائما فلا يرفض ولا يجهل وإن من قاتله أو شاتما فليقل إني صائم مرتين وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال وفي حديث ثالث الصيام جنة وهو حسن من حصون المؤمن إخوة الإسلام اخ الصائم أختي الصائمة في هذا الشهر هل نراه فرصة للتخفيف من إطقال الأوزار هل نراه فرصة لتطهير أنفسنا من الأردان وحماية قلوبنا منها هل نرى فيه اياما معدودة يجب أن نستغلها؟ هل يجب أن نشعر بهذا الشهر؟ أكيد, أكيد الجميع متفق على نعم ما دمنا مع الصيام جنة لابد بد أن أشير هنا إلى معنى عظيم من معاني الصيام كلكم تتابعون وتقرؤون بأن للصيام فوائد كثيرة أقتصر في هذا العدد عن الفوائد الروحية أول فائدة هذه الفائدة أننا يجب أن نكسب أنفسنا ملكة التقوى التي هي من أعظم أسرار الصوم والتقوى بكل بساطة يقول المفسرون والمفكرون والعلماء أن التقوى في القرآن الكريم جاءت بمعاني كثيرة كلها ترجع إلى ثلاث مراتب سوف أذكرها الآن المرتبة الأولى وقاية النفس عن العذاب الدائم وذلك بتصحيح العقائد المرتبة الثانية الوقاية عما يؤدي إلى الإثم عند الشارع المقدس المرتبة الثالثة التوقي عما يشغل القلب عن الله وهذه درجة الخواص بل الخواص وخواص الخواص وأهمس في أذنكم أقول في القرآن الكريم التقوى لها عدة معاني اخترت لكم في بحث طويل ست منها الإيمان بالله تعالى ثانيا خشيته ثالثا توبة رابعا الطاعة خامسا ترك المعصية سادسا الإخلاص إذا ركزنا على هذه الخمسة أو الستة في هذا الشهر الكريم نسأل الله أن يجعلنا من المتقين ويكسبنا ملكة التقوى Oh, the noble one, illumined by the light of the the the The Lord is the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 رسائل قصيرة أسماس رمضانية تقول الرسالة الأولى أخي صم عن الحرام كما صمت عن الحلال عسى أن نفطر غدا في الجنة أهلاً لعودك سيد الأزمان يا رح الصلوات والقرآن أسماس آخر يقول لا تنسى سلة الرحم في رمضان أخي الحبيب اجتهد في السيام حتى تدخل من باب الريان رسالة انتفضت صرحالي وحشتي وشدا لغيثك خافقي القبول فتمسك بالتقوى إنما يتقبل الله من المتقين أخي أقبل الشهر الخير فهلما بنا نشمر السواعد ونقتنم الفرص أخر سمس قصير وننتقل إلى سمس طويل يقول لله في أيام الظهر نفحات فلنتعرض لها والقرآن. أقبلت فانتفضت صحاري وحشتي. أثمس نوعا ما طويل يقول ونحن في خضم هذه الحياة وهذا الشهر الحياة ليست حاله طوارئ استمتع بحياتك وعيش الحياة بسكون وهدوء فإن وجدت نفسك في مضمارها المحموم فلجا إلى ركن الله ركعتين في جوف الليل قيام الليل مناجات لا يسمعها سوى الله سبحانه وتعالى ولحظات تدبر وتأمل تنجيك من شراك الحياة الغرارة فالحياة ليست طوارئ ولا نجري نجري ونلهت حتى يقولون مات لم يعودك سيد الأزماني يا مسرح الصلوات أقبل أسمس آخر يقول عش يومك أمس انتهى وغدا لا نملك له ضمان فقط اليوم هو الذي نملكه ونملك الاستمتاع به عش يومك واستفد من تجارب الماضي من غير أن تعيش مشاكله وهمومه ثق بخالقك الذي يعطي للطائر رزقه يوما بيوم هل سمعت عن طائر يملك حقلا أو حديقة؟ إنه اليقين بالله والتوكل عليه والثقة بما عنده الأفضل قادم شريطة أن تحسن الظن بخالق ولا تضيع يومك وشهرك في الأكل والشرب بل غضي الروح غضي القلب غضي النفس حتى نصل الجنان الله أكبر أكبر حي رمضان اللي علينا ونوى شهر قرآن الله أكبر أكبر حي رمضان صباح الخير صباح الجميع الجميل رما با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 كن صاحب يد بيضاء التلدد بالأخذ يشترك فيه معظم البشر ولكن التلدد بالعطاء لا يعرفه سوى العظماء وأصحاب الأخلاق السامية إن بهجة العطاء تفوق لدة الأخذ فالأولى روحانية خالصة تملك وجدانك وإحساسك والثانية مادية بحتة محدودة الشعور يقول أحدهم المتعة الحقيقية في الحياة تتأتى بأن تصهر قوتك الذاتية في خدمة الآخرين بدلا من أن تتحول إلى كيان أناني يجأر بالشكوى من أن العالم لا يكرس نفسه لإسعادك أيها الراجي تمار الصوم أعظي الصوم حقه من خشوع واصطبار والكذال بالمشقه وانطلاق في سبيل العيش في رفق ورقه طارحا عن المغلول بالشهوات رقه ان في هذا لعبد الجس بطول العام عطاء ازرع جميلا ازرع جميلا ازرع جميلا ولو في ضير موضعه فلا يضيع جميل اينما زرع إزرع جميلا إزرع جميل الصائبين فلنكتر الزرع ونزرع الجميل في مواطنه وغير مواطنه فالمرء منا حينما يكون دائم العطاء سيمتلكه بعد فترة شعور بأنه يستمد من رب العزة أحد أسمى وأروع صفاته وهي صفات الجود والعطاء والكرم وما أسعد الخالق حينما يتمتل أحد خلقه صفاته الجميلة الرائعة إن أحد أسرار السعادة هو أن تكون صاحب يد عليا معطاءه فهي الأحب والأقرب إلى الله عز وجل هذه اليد المعطاءه هي وحدها القادرة على نقلك من عالمك المادي الضيق إلى عالم الروح الرحب الواسع فالنفس تحب أن تكنز وتجمع وصعب عليها أن تجود وتنفق فإذا ما علمتها العطاء والجود كنت أحق الناس بالارتقاء والعلو والرفع في الدنيا والآخرة فلماذا نحاق الله؟ ونراقب الله في رمضان فنصوم ونصلي ونفعل الخير كله ونهمل بل ويتحق البعض ذلك في غير رمضان عجيب أمر تلك النفوس إن الله الذي يطلع عليك في رمضان يطلع عليك في رجب وشعبان وغيرهما من الشهور فالله فرض الصيام ثلاثين يوما تدريبا وتذكيرا لنفوس برقابه الله عليها وصدق الله لعلكم تتقون أي من أجل أن تتقون مغرورة نفسي وهذا طبعك يكفي فلان يجد الغرور فاعقلي لا ترك به خيلة تعالي يا نفس أجل تدلل واخجلني مهوره نفسي وهذا طرقي يكفي فلن يجدي الغرور حقني لا تركبي خيرا علي مع الروحانيات لا يسعني لا نقول لكم صعب صعب على عقل مادي أن يفهم معادلة العطاء السعيد لذا لا أجدني مبالغة حينما أجزم أن أصحاب اليد العليا هم نسيم الحياة وملائكة الإنسانية أصحاب اليد العليا هم رواد كل زمان ورموز كل عصر يجودون بالمال ان تطلب الأمر ويضحون بالنفس بنفوس راضية ويقدمون راحة غيرهم على راحتهم وهنائهم تعرفهم بسيماهم قلوبهم هادئة وابتسامه راضية واثقة ونفوس مطمئنة مستكينة وهم أسعد أهل الأرض ولهم في السماء تذكر وذكر حسن وأجر عظيم فلنسعى أن نكون منهم ونعقد العزم والنية في هذا الشهر الكريم أن نكون من هؤلاء من أصحاب الأياد البيضاء أصحاب الأياد البيضاء الذين يتلددون بالعطاء ويجدون فيه بهجة تفوق بهجة ولدة الأخذ رمضان ربك من تمنع عن شراب أو طعام ظن الصيام عن الغذاء هو الحقيقة في الصيام وهوى على الأعراض ينحسها ويقطع كالحمام يا ليته إذ صام صام عن النمائم والحرام واستاك إذ يستاك عنه خذب وذور وإجرام وعلى القيام لو أنه فيما يحاوله استقام رمضان نجوى محكس للمسلمين وللسلام تسمو بها الصلوات والدعوات تضرم الضرام رمضان, رمضان جانا وفرحنا نهاب بعد غياب وبال زمان أنه معانا شهر جاء وسوف يرحل لا تنسى أخي وأختي الصائم الصائمة هذا القول لأحد المفكرين لا تنسى وأنت تعطي أن تدير ظهرك عن من تعطيه كي لا ترى حياءه عاريا أمام عيني الروح سماوية العنوية والجسد أرضي سفلي. وعند موت الإنسان كل يتجه إلى أصله فالروح إلى السماء والجسد إلى الأرض ومن الناس من همته في الثراء ومنهم من همته في الثريا فمنهم من يسعى حياة الروح ومنهم من يسال حياة الجسد وحياة الروح باتصالها بالسماء بالخوف والخشية والمراقبة والإخلاق لله جل وعلا والروح والجسد لا غنى لأحدهما عن الآخر إلا إذا أصبح الجسد لا هم له إلا شهوته وهواه وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم سائس عبد الجيناع تعس عبد الدرهم تعس وانتكس واذا شيخ فلن انتقش ومن الناس من نسي روحه وغفل عنها وعن حقوقها فعبدها لجسده وشهواته فاصبحت حياته هموما وغموما واكدارا واحزانا ليس له هم إلا أن يرضي هواه مساكين اهل الدنيا خرجوا منها وما داموا اطيب ما فيها واطيب ما فيها حلاوه في الايمان ولذه الطاعه فالانسان جسد وروح وشهوه وعقل والجسد تتبع له الشهوه والروح يتبع لها العقل والصراع دائم بين الفريقين الجسد والشهوه معا والروح والعقل معا ومتى شبع البطن تحركت الشهوه واذا خل البطن هدا الجسد وانطلقت الروح تنمو وتنشط حياتي بالقيام أحلام وضيأتي بها عليا حياتي بالقيام بها وكل سعادتي كل السعادة أن يكون هناك توازن وانسجام بين القلب والعقل والروح والشهوات والهوى وهذه الأشياء وكما قلت بين الذات هذه الذات التي هي ملكنا ولكن أين البداية يقول أحد المفكرون عقلك لا مكانك هو الذي يجب أن يتغير ففي عقل الواحد منا تكمن الأفكار المتفائلة الحماسية والأخرى التشاؤمي السوداء ومن عقولنا تتولد معتقداتنا وينشأ سلوكنا وتصرفاتنا فإذا ما نحينا أمر الفشل جانبا وانطلقنا في طريق النجاح والارتقاء بدون انتظار تغير الزمان والمكان فإننا سنكون فعلنا الكثير والكثير فلنجعل رمضان موسم لهذا التغيير ونبدأ في تغيير الأفكار تغيير العقول حتى تتغير الأنفس ويتغير المصار وتتغير الحياة أطلق الأرواح من أفادها في بهيج من الرياض الأتقياء غاديات رائحات كالسنا سابحات بين آفاق الضياء إنها يا شهر ضمأ فسقها مشتهاها من ينابيع الصفاء شهوه الأجساد قد ألقت بها في قفار ليس فيها من رواء ما غذاء الجسم في ألوانه فيه للأرواح شيء من هباء إنما الأرواح تحيا بالذي في صيام الجسم تزكيه السماء يا ربي عروح أقبل وحدها صولجان الحكم في دنيا الشقاء كي يعيش الناس من آلائها في رفاء وازدهار وارتقاء هل درى أهل الحجاء أن الذي شيطن الإنسان في الأرض اشتهاء زورق الشيطان في مجدانه طعمتهم فيها من الافراط داء مرتقت إلا بزهد أنفس في طعام عنه عاشت في غناء واطمانت في حياه الروح لا تبتغي الا لقيمات وماء انما سلطانها من دونه كل سلطان به الانسان باء حسبه ان اخضع النفس التي تسترق الناس حتى الاقوياء اي سلطان يكف النفس عنه موبقات غير قيد كالوجاء انه الصوم الذي اوحى به رحمه بالناس رب الحكماء فيه ترويض لطبع جامح فيه روح فيه للمرضى شفاء فيه للإحساس إرهاق الفلاء يأخذ الدنيا بعين الأغبياء رمضان زمان الأفراح رمضان الصائمين اخوات الصائمات اجمع علماء التنميه البشرية وعلماء السلوك وعلماء النفس اجمعوا جميعا سواء في الغرب أو العرب على أن التغيير يبدأ من الداخل يبدأ من النفس وأن تغيير الأفكار والمعتقدات يسلح المرء بالإيجابية والإصرار ويساعده على مواجهة الحياة بصدر لا يخشى الهزيمة ويقولون الضروري لتغيير إنسان هو تغيير فكرته عن نفسه وأجمعوا ايضا على أن السلوك يحتاج إلى ثلاثون يوما على كأقصى حد لتغييره فرمضان فرصة للتغيير في الصيام حلاوة لا يدركها إلا من صام من أجل الله بسد في الصيام حلاوة لا يدركها إلا من صام من أجل الله بسد ولا يعرفها الذين خارطت بشاشة الإيمان قلوبهم وهذه هي الروحانية العجيبة التي نحياها في رمضان روحانية صائم بدرها بالجول وسقاها بالدموع وقواها بالرفوع لتنبت الخشوع والحضوع روحانية صائم فيها السعادة واللدة والأفراح والأشواق ما لا يبثه لسان ولا يصفه بيان روحانية صائم فيها الأرواح تهتز وتركاح وتطير بغير جناح فهي في أفراح وأفراح روحانية صائمة فيها من الحليل لجنات النعيم ما تورمت له أقدام المتهجدين وبذل له الثمين وسمع الأنين روحانية صائم لا يعرفها الآشفون ولا المتصوفه الواجدون بل هي والله حكر على المحبين الصادقين والمخلصين العارفين روحانية الصائم تخلصت من أسر الهوى والشهوه وحي للنفس والشيطان باختصار روحانية صائم عاش في جنة الدنيا وفي الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة همسات للصائم همسات للصائم عبارات خاصة لكل صائم هدفها طهارة القلب صفاء الروح نقاء الضمير والقرب من الخالق همسات للصائمين أو همسات الصائمين اخي الصائم الصوم يحافظ على توازن الطاقة في جسمنا فالجسم الطاقة يستمدها من الجهاز الهضمي الذي يهضم الغذاء. وهذا الغداء وهذا الجسم الذي يصوم طول النهار فهو يوفر الطاقة فلا تخشى الجوع والعطش لأن الكبد فرصته لتغيير وتنشيط الأنزيمات أخي الصائم الأبحاث الطبية تؤكد أن صوم ثلاثة أيام في السنة يصفى وينقي الدم ويطرد السموم أكثر من أي شيء آخر فما رأيك في صوم شهر كامل من كل سنة أخي الصائم رمضان والصوم بالذات أحدث الأبحاث وآخرها قالت بأنه علاج نفسي يبعث في النفس الهدوء والطمأنينة والسكينة ويبعد عنه القلق والخوف والإضطراب عكس ما نراه في شوارعنا وفي أنفسنا فلنجعل هذا هدفا وعلاجا في هذا الشهر وفي مدح شفاء, العليل شفاء العليل وفي مدح أخي الصائم أن تحفظ جوارحك أن تحفظ لسانك من المهلكات وأن تحفظ سمعك عن الاستماع المكروهات كف بقية جوارحك عن الآتام والشبهات غض بصرك عن المحرمات تصحر ففن ففي الصحور بركه أخي الصائم أعلم أن فتنة الرجل في أهله وماله وجاره فيما يقع من كلام الفجور في النزاع والغيبة والغضب وغيرها تكفرها الصلاة والصيام والصدقة أخي الصائم أعلم أن خلوفة فم السائم أطيب عند الله من رائحة المسك هنيئا لك باستغفار ملائكة الرحمة حتى تفطر عجل في الإفطار عند التأكد من دخول الوقت استجابة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار أخي الصائم لا تنسى اثناء فرحتك بالاذان اذان المغرب الدواء عند الافطار وتذكر قول الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم لك صمت على رزقك افطرت وبك امنت وعليك توكلت الصائم اعتدل في طعامك وشرابك ولا تكن مصرفا فالإسراف في ذلك سلوك غذائي خاطئ يورث النتائج الصحية السيئة كالإصابة بالتخم والمشاكل الصحية اكتفي بوجبتين ولا تختار ثلاثة إلى أربعة وجبات فمن هام شوطا يحث المطايا يحث المطايا على السير مهم الطريق أخي الصائم، وجب غداء في هذا الشهر شهر رمضان في هذا الفصل فصل الصيف. لابد أن تكون خفيفة، لابد أن تكون سعراتها الحرارية قليلة، ولا بد أن تكون غنية جدا بالمياه والاملاح حتى يسعد الإنسان ويرتاح ويحصل على الصحة والعافية. شفاء وفي أعلم أخي وفي مدح الصائم أن الصوم يضيق مجاري الدم التي هي مجرى الشيطان الوسواس الخناس من ابن آدم فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فتسكن بالصيام وساوس الشيطان وتنكسر قوه الشهوه والغضب <تصفيق> يحاكي يحاكي أرجو أخي يحاكي الصائم أن نتعود في هذا الشهر على الصبر وتقويه الإرادة وضبط النفس وكل هذا لا ياتينا الا بتخلي القلب وخلائه من كل الشهوات واتجاهه إلى المولى عز وجل بالذكر والفكر والقلب إذا كان منيرا بذكر الله وبقراءه القرآن زالت قسوته واصبح مهيئا لمواجهه الحياه اللهم تب علينا اللهم اغفر لنا اللهم اهدنا الى الهدى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 إلى الهدا اللهم اتبع علينا اللهم اغفر لنا اللهم إلى هذا الركن ركن حكم وعبر للصائمين وهذه القصص التي اخترناها وفيها الكثير من الحكم التي يمكن ان تستنتجوها بانفسكم عنوانها نوعا ما قد يغضب بعض الناس يقول بصراحة هل أنت ضفدع أجرى بعض العلماء تجربة على ضفدع فقاموا بوضعها في إناء به ماء يغلي فقفزت الضفدع عدة قفزات سريعة تمكنها من الخروج من هذا الجحيم الذي وضعت فيه ولكن العلماء عندما وضعوا الضفدع في إناء به ماء درجة حرارته عادية ثم أخذوا في الرفع درجة حرارة الماء وتسخينه تدريجيا إلى أن وصل درجة الغليان وهدوا أن الضفدع ضلت في الماء حتى أعتى عليها تماما وماتت دون ان تحاول ادنى محاولة للخروج من الماء المغلي العلماء فسروا هذا بان الجهاز العصبي للضفدع لا يستجيب لتغيرات الحدة. اما التغير البطيء على المدى الطويل فان الجهاز العصبي للضفدع لا يستجيب له اذا الضفدع جهاز العصبي يستجيب لتغيرات الحدة المفاجئة اما التغيرات الغير حادة فلا يستجيب لها فما هو وما هي العبرة من هذه القصة قد اهل بالصيام واطل مسعدا اهلا وخلا في كل حين لتهو في كل حين حافظين ذاكرينا قانتين خاشعين العبره جميله حاجرين ومهمه حاجرين جدا كل سنه أسأل كل جالس وكل مستمع كم صمت حتى الآن؟ كم صمت من رمضان؟ أربعة، خمسة، ستة، عشر، عشرين لأول مرة تصم أسأل نفسك هذا ما هو حال الحياة حولك؟ التغيرات محيطة بنا تغيرت بطيئة تكاد تكون مملة في مجملها ولكنها تغيرات مهمة حاسمة في معظمها قارن بين حياتك منذ عامين بين رمضانات مرت وهذا الشهر وهذه السنة هل هناك تغيرات من حولك؟ حقيقة ستدهش من حجم التغيرات التي حدثت من حولك ولكن كيف كانت استجابة جهازك العصبي لها هل شعرت بأنها صغير الأمور هي في حقيقتها أمور جلل وأن معظم النار من مستصغر الشرر هل كنت كالضفطة التي تحركت الدنيا حولها وتغيرت وهي لم تفطن لهذا فلقيت حدفها، أم أنك فطنت لما يجري حولك وسارعت جاهدا لتعايش التغيرات التي تجري من حولك وتفكر في تطوير حياتك طان اطل مسعدا اهلا وخلاد لتهو كل حين كل حافظين ذاكرين قانتين كانت هذه العبرة مع الحياة وحداتها فيها بكل مجالاتها هل كان حالك مع نفسك ومع الله كحال الدفدع؟ فلم تفطن بالصدأ الذي يهبط على قلبك كل يوم ويبعدك عن الله خطوة بخطوة إلى أن فوجئت بالبعد السحيق كيف كان حالك مع أهلك هل فوجئت أنك أصبحت شخصا بعيدا عن أهلك قاطعا لسلة رحمك ولم تفطن أن إهمالك في سلة رحمك وتسويفك لها قد أدى بك أنك قد أصبحت بعيدا عن أهلك <تصفيق> <مبادئين ونتين فاشعين تصفيق> مسلمين مؤمنين للاله عابدين <تصفيق> شكونا صب وعتق وقنوت فيه صدق يومنا صبر ورفق بدموع البائسين بدموع البائس كيف كان حالك اخي الصائم مع نفسك هل سعيت لتطوير نفسك وتعليمها ما جد من العلوم والكمبيوتر وكل ما هو حولك من إعلام آلي وغيره ومن تنمية بشرية أم فجئت أن الناس أصبحوا ينظرون لك على أنك جاهل متأخر أمي في القرن الواحد وعشرين لا تدري الكثير عما يدور حولك لا تعرف أن تستعمل جهاز المحمول وتمقته وتقول أنه من صنع الآخرين كيف كان حالك مع إخوانك هل فوجئت الآن أنك أصبحت بعيدا عنهم وأن مسافات شاسعة قد قامت بينك وبينهم من أمور استصغرتها أنت في كل شؤون حياتك قف مع نفسك والأدهى والأمر نسمع كثيرا عن ناس وصلوا إلى الانتحار فهل وصلوا له فجأة؟ أم لم يشعروا بتغير الأحداث حولهم به كانت هذه قصه وعبر الضفدع. الآن مع التعبان قرر أحد الثعابين يوما أن يتوب ويكف عن إذا الناس وترويعهم فذهب إلى راهب يستفتيه فيما يفعل فقال له الراهب انتحي من الأرض مكانا معزولا واكتفي من الطعام النزر اليسير ففعل التعبان ما أمره به ولكن قد ضمت جعه أن بعض الصبية كانوا يذهبون إليه ويرمونه بالحجارة وعندما يجدون منه عدم مقاومة كانوا يزيدون في إيذائه فذهب إلى الراهب يشكو إليه حاله فقال له الراهب أنفت في الهواء نفث كل أسبوع ليعلم هؤلاء الصبية أنك تستطيع رد العدوان إذا أردت فعمل بالنصيحة فابتعد عنه الصبية وعاش بعدها مستريحا فما العبرة في كل في كل العبرة تقول باختصار تتحدث عن الحلم أخي الصائم واخت الصائمة كثير من الناس يغرنهم الحلم ويغريهم الرفق والطيبة بالعدوان والإيذاء وكلما زاد المرء في حلمه زاد المعتدي في عدوانه قد يخيل إليه أن عدم رد العدوان هو ضعف واستكان وقلة حيلة هنا, هنا يأتي دور التعبان ونفته أخبر عنه الراهم إن اليد التي لا تبطش قد الجمه الأدب لا الضعف واللسان العف يستمد عفته من حسن الخلق لا من ضعف المنطق وقلة الحيلة وإن مهانة هي التي منعتنا من مجارته لا الرهب منه أو خشيته إن لفتة التعبان في زماننا هذا لها قيمة وإظهار العصابين الحين والآخر كفيلم بإعلام الجهلة أن أصحاب الضمائر الحية أقوية أشداء قادرين على الحفاظ على حقوقهم وخصوصياتهم نعم قد نعفو عمن من أخطأ فينا مرة أو أكثر أو قد نتغاضى عن الإساءة فترة ولكن أن يكون هذا مطية لتضيع كرامتنا ومهابتنا فهذا ما لا نرضاه عقل أو منطق أو دين وفي الأدب قيل إن من أمن العقوبة أساء الأدب لله الصيام واقل في كل حين في كل حين حافظين ذاكرين طانيتين خاشعين مسلمين وقنوت صبر البائسين البائس. اخواني وصلنا إلى ختام هذا العدد العدد الثاني من حصتكم او برنامجكم الصيام جن كن ممن يفرح مرتين لا مرة واحدة عن أبي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفط ولا يصخب وإن سابه أحد أو قاتله فليقل اني مرء صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فمسائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا وإذا لقي ربه فرح بصومه إذا فل نكن ممن يفرح مرتين نفرح عند إفطارنا وسنفرح بإذن الله يوم القربنا ربنا إخواني أخواتي في الأخير لا يسعني إلا أن أقول أيها الإنسان عش مع ربك بين الخوف والرجاء عش مع ربك بين الخوف والرجاء ومع نفسك بين المنع والعطاء تكون من السعداء أتمنى لكم جسدا مستريحا وروحا طيبة ونفسا مطمئنه بصوم مقبول ودعوة مستجابة عند الإفطار ثباتي انا احمي قيمي ورسوخي رغم هول الزخم فافتح عريبي خلقي وانتمائي كل برق خل بين وجديد لا يراعي بل ارى الامر حلالا مخجلا وانبهارا بدخيل الاثلم